ولم نزل مع المؤلف أثابه الله في حديثه عن قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر نص على الإنسان على ما تقدم وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الجن كالإنس كما في قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وتقدم بيان تكليف الجن بالدعوة واستجابتهم لها ودعوتهم إليها قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هو المستثنى من الإنسان المتقدم مما يدل على العموم كما قدمنا والإيمان لغة هو التصديق وشرعا هو الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وقوله وعمل الصالحات العطف يقتضي المغايرة ولذا قال بعضهم إن الأعمال ليست داخلة في تعريف الإيمان ومقالاتهم معروفة والجمهور على أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالعمل داخل فيه وهو يزيد وينقص وقد قدمنا أن العمل شرط أقرب من أن يكون جزءا أي أن الإيمان يصدق بالاعتقاد ولا يتوقف وجوده على العمل ولكن العمل شرط في الانتفاع بالإيمان إذا تمكن العبد من العمل ومما يدل لكون الإيمان يصدق عليه حد الاعتقاد والنطق ولو لم يتمكن العبد من العمل قصة الصحابي الذي أسلم عند بدء المعركة ثم قاتل واستشهد ولم يصل لله ركعه فدخل الجنة والجمهور على أن مجرد الاعتقاد لا ينفع صاحبه كما كان يعتقد عم النبي صلى الله عليه وسلم صحة رسالته ولكنه لم يقل كلمة يحاج له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لو اعتقد ونطق بالشهادتين ولم يعمل كان مناقضا لقوله والصالحات جمع صالحة وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه تعريفه وشروط كون العمل صالحا بادلته من كونه موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه عمله صاحبه خالفا لوجه الله تعالى وكونه صادرا من مؤمن بالله وقوله وتوافق بالحق يعتبر التواصي بالحق من الخاص بعد العام لانه داخل في عمل الصالحات وقيل ان التواصي ان يوصي بعضهم بعضا بالحق وقيل الحق كل ما كان ضد الباطل فيشمل عمل الطاعات وترك المعاصي وتبر هذا اساسا من اسس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لقرينة التواصل الصبر أي على الأمر والنهي وقيل الحق هو القرآن لشموله كل أمر وكل نهي بل وكل خير ويسهد لذلك قوله تعالى في حق القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقوله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وقد جاءت آيات في القرآن تدل على أن الوصية بالحق تشمل السريعة كلها وصولها وفروعها ماضيها وحاضرها ومن ذلك ما وصى الله به الأنبياء عموما من نوح وإبراهيم ومن بعدهم عليهم الصلاة والسلام في قوله تعالى سر لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وإقامة الدين هي القيام بكليته وقد كانت هذه الوصية عمل الرسل لأممهم ومن بعدهم فنفذها إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن بعد إبراهيم يعقوب عليه السلام كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحام إلها واحدا ونحن له مسلمون فهذا تواصل أمم بأصل الإيمان وعموم الشريعة وكذلك بالعبادة من ثلاث وزكاة كما في قوله تعالى عن نبي الله عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وكذلك الحالة الاجتماعية معثلة في الوصية بالوالدين والأولاد لترابط الأسرة ففي الوالدين يقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدات على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وفي الأبناء يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وفي الحقوق العامة أوامر ونواه وعبادات ومعاملات وجاءت آيات الوصايا العشر التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 قال لكم به لعلكم تتقود تلك الوصايا الجامعة أبواب الخير الموصدة أبواب الشر والمذجلة بهذا التبيين والتعريف وأن هذا فرعطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الثبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الفخر الرازي. إن الله تعالى لما أخبر عن هؤلاء بالنجاة من الخسران وفوزهم بالعمل الصالح والإيمان أخبر عنهم أنهم لم يكتفوا بما يتعلق بهم أنفسهم بل تعدوا إلى غيرهم فدعوهم إلى ما فازوا به على حد قوله صلى الله عليه وسلم أحب لأخيك ما تحب لنفسك انتهى ملخفا قال المعلف أثابه الله كنت سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه قوله للدعاة عدوان أحدهما من الإنس والآخر من السياطين وقد أرشدنا الله لكيفية التغلب عليهما واكتفاء شرهما أما عداوة الإنس فبمقابلة الإثاءة بالإخسام فيصبح وليا حميما وأما عدو الجن فبالاستعاذة منه وإن ما من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى وسيكون لنا عقيبه لقاء قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته